السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحن بكم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأحله لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق قات ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها أغثى منهم رجال كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سبيدا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 اولا بِسُنَّةٍ بسنه من السُّنَنِ السنن هو الكتاب من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم فهذه سنه, فهذه سنة من اكد السنن في ليله الجمعه في يوم الجمعه فعل بدا الله فيه بنفسه وثنى بملائكته وثنى فامرا عباده فقال ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى عليه صلاه فإن الله يصلي عليه بها 10 اللهم صل وسلم على نبينا وعلى اله وصحبه وسلم الامر الثاني نعتذر عن درس الامس كان الحمد لله كان فيه شوي تعب والحمد لله اللهم سعان ولله الحمد على كل حال. لا ان شاء الله كما ذكرنا في الأسبوع الماضي اننا سوف نكمل الجزء الأخير من القاعدة المهمه التي يعني تناولناها في مجالس ثلاثه تقريبا وهي قاعده المتعلقه بالتجليس من التدليس ما مر ومنه ما ضر من التدليس هذه القاعدة الثلاثة عشر من التدليس ما ضر ومنه ما ضر ومنهما مر عندكم وهذا هو رابط البحث البيان الأسيس في شرح قواعد علم الحديث وأيضا لمن أراد هذا رابط للقناة التليجرام عليها كل ما سبق من دروس المتعلقة بالقاعدة علم حديث طبيعية من الدروس قناة تلجرام. فكما وعدناكم أننا إن شاء الله كنا تحدثنا من قبل كما ذكرت عن القاعدة تحدثنا في كذا في فيها عن معنى التدليس وعن أقسام التدليس. وعن مسألة هل وقع تدليس كما يقال في الصحيحين وردنا عن هذه الشبهة وتكلمنا عن معنى القاعدة أن التدليس منهما يمر ومنهما يذر متى يمرر ومتى لا وإلى غير ذلك الدروس السابقة عندكم في كم تليجرام المثال الأخيرة التي كنا فعدناكم أن نتكلم عنها وهي مسألة متعلقة أيضا لا تقل أهمية عن مسألة التدليس في الصحيحين وقد رضنا على هذه الشبهة أنه لا لا في الصحيحين ورضنا هذه الشبهة بما يكفي أيضا مسألة, مسألة لا تقل عنها أهمية بل تفوق عنها في الأهمية وهي هل ورد التدليس في طبقة الصحابه وهل هناك من وسم؟ هل هناك من وسم بعض الصحابه بأنهم قد دلسوا؟ نقول أولاً أصل المسألة وهي أننا درسنا معنى التدليس وذكرنا الدواعي التي تحمل المدلس على أن يفعل ذلك. منهم من فعل ذلك. من باب التشبع بما لم يعطى منهم من فعل ذلك من باب أن يسوي السند فيخفي روايا ضعيفا منهم من فعل ذلك ليوهم السماع ولم يسمع منهم من فعل ذلك لإيهام بكثرة الرحلة والطلب فهو وإن اختلفت أسبابه فهو وإن اختلفت أسبابه فقد اجتمع التدليس على أصل مهم وهو إخفاء شيء ما كما يقال لحاجة في لحاجة في نفس عقوب على المثال الشهير فحينما نذكر هذه الدواعي الحاملة للمدلس على المدلس على اختلاف أوصافها سنجد أن جميع هذه الدواعي الحاملة على التدليس ما وجدت عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فما رأينا منهم لم نر منهم من فعل من يفعل ذلك راوي ضعيف وليس منهم من يفعل ذلك لإهام بتتنفر الرحله أو الإهام أنه سمع ولم يسمع فكل هذه الأوصاف كل هذه الأوصاف لم توجد في طبقة الصحاب سيقال وهذا إشكال مهم سيقال أنه قد ورد عن شعبة أنه قال عن أبي هريرة أنه كان يدلس ورد عن شعبة أنه وصف أبا هريرة طبعا هذه يصير بها من يصير بها أعداء الله وأعداء رسوله من الذين تخصصوا في سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم والتنخيص من قدرهم ويتخذون ذلك دينا ودينانا لهم شر الخلق والخليقة كلاب الأرض من الرافض الذين يقعون في عرض أمنا عائشة، طهرة، الحصان، الرزان قاون في أعراض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة التي تروى عن شعب أنه وسمى ووصف أبا هريرة بالتبليس هذه من ذكرها ذكرها ابن عدي في كتابه الكامل في الضعفاء ابن عدي له كتاب اسمه الكامل في الضعفاء يروي عن شعبة أنه وصف أبا هريرة بأنه ملتسم حينما نعود إلى هذه اللفظة وهذه العبارة نجد أن سند هذه العبارة إلى شعبة فيها كذاب وضاع مسمى التستري كذاب وضاع وبالتالي فهذه العبارة وهذه الجملة لم تثبت عن شعبه أن لشعب الإمام الجليل أن يصف صحابيا بأنه كان يدرس هذه دونها الرقاب ولنذهب قد دافع عن عن شعبه في ذلك، وطبعاً الإمام الذهبي بي على فرض بيسموه التزام على الخصم يعني على فرض الصحه هذه برا عن عن شعبه، هاه؟ كان الإمام الذهبي بيدافع عن عن عن هذيل ويوجهها، بيوجهها، بيقول إن تدريس الصحابة ليس إلا عن صحابي أكبر منهم. لأن الصحابة كلهم عدول بمعنى, بمعنى بمعنى بمعنى نحن نقول كنا نتكلم عن طبقة مثلا التابعين وأن منهم من كان لا يذلس عن ثقة أو عن أو عن غير طبعين كسفيان قلنا أن تدلس سفيان من لنا لأنه كان لا يذلس إلا عن ثقة يعني إلا يذلس إلا عن ثقة ها تذكروا ولا نسيته هذه عبرة ذكرناها في الدرس الماضي والذي قبلت ما معنى أن نقول أن فلانا لا يدلس إلا عن ثقة كما كان يفعل سفيان ابن عيينة وغيره نذكركم طبعا ها نذكركم نقول حينما قال أن روى الماء لا يدلس إلا عن ثقة بمعنى أنه يسقط من السند راوي فإذا تتبعنا هذا الراوي الذي أسقط وجدناه أسقط ثقه لأن الذي يسقط راوي قد يكون الذي يسقط راويا قد يكون مثلا هذا الراوي الذي أسقطه ضعيفا أما سفيان ابن عين فكان فكان يدلس ولكن لا يدلس إلا عن ثقة بمعنى أنه قد نعم قد يرد أن سفيان بن عيينة يسقط روائع من السند وهذا يسمى تدليس ولكن لما تتبعنا ما فعله سفيان في هذه الأسند وجدناه لا يدلس إلا عن ثقة إذا قالوا من الحالات التي من الحالات التي يمرر فيها التدليس ولا يضر يمر ولا ضر إذا كان المدلس لا يدلس إلا عن ثقة فقد قيل أن هذا لم يكن فقط إلا لسفيان معيّن ولكن وردت أن غيره فعل ذلك أريد أن أقول أن معنى العبارة أن فلانا لا يدلس إلا عن ثقة بمعنى أننا أن هذا الراوي الذي يقال فيه ذلك قد يسقط من السند راويا فإذا تتبعنا هذا الراوي الذي أسقط وجدناه لا يسقط إلا ثقة. فقد يسأل سائل: طب لماذا يسقط ثقة من السند؟ له أسباب منها مثلا الرغبة في علو السند. الرغبة في علو السند كما قال العلماء النزول شؤم. وكان يحبون دائما أن يرتقوا بالإسناد. نعود لنتكلم عن ابن الذهبي هو يدافع عن شعبة فيما يروى عنه أنه وصف أبا هريرة بالتدليس طبعا عبارة عن شعبة لم تصح وإثناء الذهبي من باب التنزل مع الخاص وكأنه يقول نتنزل معه أن شعبة قال ذلك ونتنزل أنه وصف أبا هريرة بالتدليس فالذهبي يدفع عن ذلك يقول إيه؟ لو سبك ذلك فالصحابي الذي وصف هذا بالتدليس لا يروي إلا عن صحابين مثله يعني آه تذكروا بقى إيه؟ فلان لا يدلس إلا عن ثقة يعني إيه؟ يعني الروي هذا كثفيان لا يسكد إلا رويا ثقة من السبب فهذا يسمى إيه لا يدلس إلا عن ثقة فإذا كان التابعي أو من دونه يمرض تدليسه إذا كان لا يدلس إلا عن ثقة فمن باب أولى لو أن صحابيا روى عن صحابين آخر حديثا ما وأسقط هذا الصحابي ليعلم بالسند فهذا يمارض من باب أولى مش واضح الكلام مش واضح الكلام مثلاً صحابي مثلا كابن عباس من صغال الصحابة يروي عن صحابي كبير من الصحابة حدثاً واقعة وقعت مثل في صدر الإسلام نعلم أن ابن عباس حينما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهزي الحروب في الثلاثة عشر مثلاً فحينما يروي ابن عباس واقعة ما عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الوقعة كانت في صدر الإسلام فبالطبع واليقين ابن عباس لم يحضر هذه الوقعة إنما يرويها عن من؟ عن صحابي كبير، عن آل بكر مثلاً أو عن عمر مثلاً أو صحابي كبير حضر الوقاعة فهنا حينما مثلت لهذه أمثلة نفترض أن ابن عباس ليعلو بالسند أسقط صحابياً أسقط الصحابي الذي حدثه بهذه الوقاعة وقال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا طبعاً ابن عباس لا يقول حدثاً لأنه سيكون وحاشاً قد وقع في الكذب وإنما قال ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا فهنا هذا لغة يسمى تدليسا هل هنا فعل ابن عباس فعله لإسقاط روي ضعيف؟ لا هل فعله ابن عباس ليوهم أنه كثير الرحلة وكثير الرواية ليتشبع بما لم يعطى؟ لا إنما فعله لأن السامع ابن عباس يعلم, يعلم جيدا ابن عباس أن هذا وقعا وإنما رواها عن صحابي كبير فابن عباس حينما يسقط هذا الصحابي الكبير ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون هذا تدليسا وإن صمي لغة ولكن هل هذا يكون كمن دلس فاسقط ضعيفا او دلس ليوهم بكثره الروايه او دلس ليوهم انه سمع من راوين ولم يسمع منه لا لذلك برود بن عازب رضي الله عنه كما رواه احمد بيقول برود بن عازب ليس كل ما حدثناكم به سمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا نكذب ملتان هذه العباره ايضا يطير بها الحمير حمير الروافد حديث هذا الاثر عند احمد ياتيه هؤلاء الذين ضلت افهامهم وزلت اقدامهم ياتون مثلا مثل مثل يقول البراء بن عازب وهو من الصحابه رضي الله عنهم جميعا كما راى احمد يقول ليس كل ما حدثناكم به سمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ولكننا لا نجذب. ما معنى هذه العبارة؟ على فهم هؤلاء فهم السوء يقولون انظروا إلى الصحابة حينما يقول عن البراء ليس كل ما حدثنا ليس كل ما حدثناكم بيسمعنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سيقولون أن الصحابة يجذبون على النبي. وهذا عور في البحث. بل علم في الفهم اياد بالله معنى قول البراء رضي الله عنه ليس كل ما حدثناكم به سمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكننا نجلب معنى عبارة أن الصحابي قد يروي حديثا عن صحابي مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هذا الصحابي الذي يروي عن صحابي لم يسمع نص الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم. كمثل الصحابي مثلاً كان في رحلة أو كان في غزوة أو خرج إلى سافر إلى مكان فعاد فقال له صحابي آخر حدثنا أن اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذا وكذا وكذا فأتي هذا الصحابي الذي غاب عن هذه الجلسة يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وهذا معنى قولي ولكننا نجزي فهؤلاء الصحابي ما قال حدث النبي انه لم يحضر المجلس وانما قال في غزوه أو في كذب فحينما يقول الصحابي حديثا هو لم يحضر فهو الصحابي, الصحابي لا يرو الا يرو عن صحابي مثله بمعنى حينما تقول عائشه مثلا اول ما بدا به النبي صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا السابقه أول مراحل الوحي عند النبي الله عليه وسلم، الرؤية الصديقة هنا يتبادر إلى الذهن سؤال هل عائشة حضرت أول نزول الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي كان الرؤية الصديقة؟ يراها في نومي ثم يراها بعد ذلك كفلة الصبح؟ هل عائشة حضرت هذا الأمر؟ لا فإنما سمعته بالتأكيد من صحابين حضرة مثل هذا الأمر فحينما تقول عائشة أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم من الرؤى السابقة يقول هذا أمر ما أحد رفعه إشرك إنه سمعته من صحابي آخر من كبار الصحابه، فالصحابي لا يروي إلا عن صحابي النسب وصحابة كلهم عدول، إذن في قاعدة لا يضر الإبهام في اسم الصحابي، بمعنى إيه؟ إذا قال تابعي عن رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. إذا قال التابعي عن رجل من صحابة Jessie هنا الإسناد صحيح كالشمس ولا يضر الإبهام في اسم الصحابي وهذا لا يكون إلا في طبقة الصحابة فأي إبهام في أي طبقة من طبقات السند تسخت السند عن بكرة الأبيل إلا طبقة الصحابة فإذا قال الله عن رجل من التابعين نقول له من هذا الرجل وإلا فلم نقبل منك إثناد إلا طبقة الصحابة إذا قال التابعي عن رجل عن رجل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فالإثناد يقبل بلا ترد لا يرده إلا جاهل القاعده تقول الابهام في طبقه الصحابه لا يضر الجهاله باسم صحابي لا يضر واضح كده اذا فمثل هذا أن لو ان صحابيا راى واقعه ما او حديثا ما هو ما حضره هذا ليس تدليسا لأن الصحابة كلهم عدود والصحابي لا يروي إلا عن صحابي مثلك، وإلا. ألم يكن عمر رضي الله عنه يتناوب مع صاحب الله في النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان عمر ينزل يوما يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه الآخر ينزل يوما كان عمر يعني يوم يطلب الحديث ويوم يعمل في حلفة ما. فهنا صاحبه هذا إذا قال إذا قال عمر اليوم نزلت نزلت وللنبي صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بكله وكذا وكذا فهنا الصحابي هذا أخبر عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا فإذا قال عمر رد عنه عن النبي طبعا ولن يقول حدث النبي حدثني النبي لأنه لم يحضر هذا المجلس بعينه إنما سيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا وهذا يسمى مرسل الصحابي مرسل الصحابي مثال مثلا روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أصبح جنبا فلا صوم له أبو هريرة رضي الله عنه يقول من أصبح جروفا فلا صوم له حيث مسلم سؤل بعد ذلك أبو هريرة سؤل عمن سمعته قال سمعته عن الفضل ولم أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ابن حجر يعلق على ذلك يقول إيه في النصفابا استعمل الإرسال عن العدول من غير نكير بينهم آه يبقى ده اسمه مرسل الصحابي ها؟ مرسل الصحابي الوالقة يسمي تدليس وهذا ليس تدليسا لأن لفع التدليس ليست متوفرة في هذا الأمر يسمى مرسل صحابي. ما معنى مرسل صحابي؟ أن صحابيا يروي حديثا عن صحابي مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أو اوضح أوضح مرسل الصحبي أن الصحبي يروي حديثاً سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم حينما تروي كما ذكرنا حينما تروي عائشة أمراً في بدء الوحي وكانت كانت صغيرة قد تكون لم تلق بعد فتروي شيئاً كان في بدء أو في بدء الوحي هذا يسمى مرسل الصحبي وهذا له احتمالان إما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث عائشة بعد ذلك بما كان في بل الوح لما تدواجه بعد ذلك وكانت معه حدثها مثلا أن الوحية كان في أول أمر رؤية صديقة يراها وإما أن تكون عائشة رضي الله عنها سمعت ذلك مثلا عن أبيها أو عن غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نأخذ أمثلة أخرى على مرسل الصحابي لا, لا لا لا لا لا عبود مرسل مرسل من الصحابي سقط هذا شطر بيت في البيقونية هذا الكلام فيه نظر لأن صاحب البيقونية لما بيقول مرسل من الصحابين سقط جعل أن المرسل هو باسم واحد فقط وهو الذي سقط منه الصحابي وهذا الكلام مما أخذ على صحبة خونية لأن المرسل نوعان المرسل نوعان مرسل على التقييد ومرسل على الاطلاق. على التقييد الذي يسمى مرسل الصحابي مرسل الصحابي يعني صحابي يروي حديثا عن صحابي مثله عن رسول الله موسى الصحابي أن الصحابي مثلا يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يسمعه منهم اسم موسى الصحابي كما خذ مثل الله سيرته نبوه راية يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أصبح جلبا فلا صوم له ورأي لما سؤل عما سمعته قال سمعته من الفضل ولم أسمعه من السلام دس هو إيه؟ مرسل الصحابي لكن قول صاحب أقولية أن المرسل الذي سقط منه الصحابي فيه نظر هذا كان فيه نظر ليه؟ لأنه حصر المرسل في قسم واحد فقط وهو الذي يسقط منه الصحابي هذا كلام خطأ ليه لو, لو, لو أن المرسل تأكدنا أنه قد صدق من الصحابي لم يكن مرسل من أخصر الضعيف لأن الصحاب كله عدول وإنما المرسل هو الذي في رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ضعيف لما؟ لأنه يحتمل أن التابعي روى عن صحابين عن النبي صلى الله عليه وسلم أو تابعي روى عن تابعين آخر وقد ورد في الأسانيد تابعون مثلا أربعة يروي بعضهم عن بعض. صاحب خنيه لما يقول المرسل جعله إي واحد فقط أن المرسل هو الذي يسقط منه الصحابي. لا بل لو تأكدنا أن الذي سقط من المرسل أو الصحابي لم يكن المرسل قصة منقسمة ضعيف. وإنما المرسل عدده العلماء قصة منقسمة ضعيف لأن المرسل في الحقيقة هو رواية التابعين. عن النبي يأتي مثلا الحسن يروى عن النبي السلم هذا ضعيف لما لأننا نعلم هل رواه الحسن عن صحابي عن النبي فيكون صحيحا مثلا أو رواه الحسن عن تابعي عن صحابي عن السفل فهذا التابعي الذي رأى عنه الحسن قد يكون ضعيفا قد يكون قويا أو مثلا سؤال هل معناه هو ما يرفعه التابعي؟ نعم، يبقى المرسل نوعان صح كده؟ طب نعطيكم بقى الخلاصة المرسل نوعان مرسل على التقييد، لو يسموه مرسل صحابي. ناخد تعليفه ثم سن... ناخد حكمه مرسل صحابي هذا صحيح عند جمهور أهل الحديث مرسل صحابي الصحابي نكتمع بعض المرسل نوعان مرسل صحابي هو أن صحابيا ما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا ما سمعه منه كما ذكرنا أبو هريرة بيروي حديث من أصبح جلبا ثم لما سئل ممن سمعته سمعته من إن سئل من سمعته قال سمعته عن الفضي وأيضا نعمز بيروي حديث إنما للفنسياء فلما سئل عم من سمعته قال سمعته عن أسلم بن زيد مرسل الصحابي أن صحابي يروي حديثا ما سمعه من النسلم ما سمعه من صحابية آخر مرسل الصحابي وهذا صحيح بإجماع الحديث لا أعلم في ذلك حلاة أما القسم الثاني من المرسل وهو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا عده العلماء من أقسم الضعيفين لأن التبعي إذا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا احتمالين الاحتمال الأول أن يكون هذا أن يكون بين التبعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم صحابي، فيكون المرسل هنا صحيح أن الصحابة كلهم عدول ولا دور في الإهام في طبق الصحابة ويحتمل أن هذا التابعي رأيه عن تبعين آخر عن الصحابي فهنا الإهان والجهالة صارت ليس فقط في طبقة الصحابة بل أيضا في طبقة التابعين فهنا لما تترقى هذا الاحتمال أو قل لما تترقى الاحتمالان إلى المرسل صار مرسل التابعي قسم من أقسام الضعيف لذلك مما أُقل على الصحبة القنية أنه جعل المرسل قسم واحد فقط اللي هو إيه من الصحابين ف... من الصحابي سقط وجد منك أن هذا المرسل الذي يروي التابعي وجد منا أنه قد سقط من الصحابي فقد يروي التابعين تابعين مثل عن تابعين آخر واضح كده وقد ورد ولي... وقد ورد بالأسانيد ما يروي فيه آ... تابعون آ... تابعيون تبيع... بعضهم عن بعض فلاش صرف لا يشرط أن هذه التباقة التابعيين نسلم يكون بعدها مواشرة من تباقة نعود نعودنا الأخرى إلى مرسل الصحابي قال ابن برهان ابن برهان يقول ابن عباد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثة كثيرة ولم يسمع منه إلا قدر عشر أحاديث كان بنكرا ذكرنا مات النبي صلى الله عليه وسلم وطع عباس لمن هذه الحرم فدبرهان بيقول أن أن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة وهذا في الصحيح وفي غيره فالف ولم يسمع منه إلا قدر عشر أحاديث قال وإنما روى باقي أخبار عن الصحابة هل هذا سمة تدليس لا لأن سمة التدليس ليست موجودة في هذا أو قسمه إيش يسمى هذا؟ هذا يسمى مرسل الصحابي. إيه حكمه الصحيح؟ أو نقول الذي عليه إجماع الحديث أن مرسل الصحابي قسم من أقسام الصحيح من أقسام الحديث الصحيح. إيه مرسل الصحابي؟ إحنا بنفرق بين مرسل الصحابي والمرسل عند الإطلاق. حين نقول الحديث المرسل هذا تجدوه دائما في كتب الحديث في أنواع الحديث ضعيف. يقول مع الحديث المطروك والضعيف والحديث المنكر والموضوع و... يقولون باب الحديث المرسل لما عدوه في قسم في أقصنحة الضعيف ما ذكرنا لأنه تطلق إلى الاحتمال فسقط به الاستمدال اذا ما فعلوا الصحابة الذي يسمى مرسل للصحابي يسمى تدليثاً وقد طار الحمير حمير راشد بهذه العبارة التي تروى بسند لا يصح عن شعبه أنه وصف ووسمى هذا هريرة بأنه يدلل وكما ذكرنا هذه العبارة لم تصح عن شعبه وإن تنزلاً صحف فقد وجه الذهبي بقوله أن الصحبي لا يروي إلا عن صحبي مثله فإذا أصخر الصحابي هذا الصحابي الآخر فهذا ليس تبليساً لأن صحابا كلهم عدول عدلهم الله تبارك وتعالى وراضي عنهم إذاً هذا ليس تبليساً ولكن يسمى يسمى مرسل الصحابي ومع ذلك هو أحجة قال ابن الصلاح ما يوهي بن عباس وغيره من أحداث الصحابة يعني أحداث لو الصحابة صغيره في السن لم يوهي بن عباس يعني صغير في سن تلمة أحداث الصحابة يعني صحابة صغير السن قال ابن الاصله قال ابن صلاح رحمه الله ما يوهي بن عباس وغيره من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه من لا يعد من أنواع المرسل لأن ذلك في حكم الموصول سنداً لأن روايتهم عن الصحابة لأن روايتهم عن الصحابة الجهالة الصحابية لا تضر لأنهم كلهم مضرون هنا ابن الصلاح لا يرتضي أصالة يعني نظروا نحن قلنا ايه هذا ليس تبليساً ونتنزل فنسمي مرسل الصحابي ابن الصلاح لا يرتضي أيضاً بهذه العبارة فيقول أيضا لا تسمو مرسل الصحابي لماذا؟ قال لي أن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي إيه مثلي لا يروي إلا عن الصحابي إيه مثلي فقال هذا في حكم موصول سندا وهذا طلع إذن نوي إذن هذا ليس تجليسا لو تنزلنا لسميناه مرسل الصحابي وأن الصحابي يروي وقاعها لم يحضرها أو حديث لم يحضره يروي عن صحابين فيسقط هذا الصحابي ويقول هذا الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا للن عباس رواء حديث السفيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحضرها ولكن يروي عن صحابين آخر فهذا كما ذكرنا ليس تبليسا فلو تنزلنا وسمينا مرسل الصحابي فهذا حجة ومنما قال كابن صلاح لا تسموه مرسلا بل هذا موصول سندا لأن الصحابي لا يروي إلا عن صحابي مثله وهذا يسمى اختلاف لا مشاح في الاستلاح الأهم في ذلك ما حكمه حجة بلا تردد سموه مرسل صحابي سموه موصول سندا ليس تبريساً سموه مرسل صحابي سموه موصول سنداً هذا حجة عند أهل الحديث ولا مشاحة في الاستلاح إذا نتفق أنه ليس إليه نختلف بقى سموه ورسال صحابي سموه موصول سنباً لكن اختلفت المصطلحات والحكم واحد وهو أنه حجة ونحن نقول أن هذا ليس تدليساً ونحن نقول ذلك ليس مثلاً ما بالتأدى مع الصحابة نحن نتأدى معهم طبعاً بلا خلاف لكن نقول ليس تدليساً لأنه حقاً ليس تدليساً لأنه ما قصدوا الإيهام ولا قصدوا التشبه بما لم يوقف فإن قيل ألا يحتمل أن الصحابي الذي روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحضره, لم يحضره مثلا ألا يحتمل أن الصحابي قد تمعه من تابعي عن صحبي آخر بمعنى نحن لما قلنا أن مرسل الصحابي حجة قلنا نأخدج لأنه بلا شك أن الصحابي الذي يروي حديثاً أو وقع على محضره هو بالتأكيد قد سمعه من صحاب الآخرين والصحابة كلهم عدول فقد يعترض معترض فيقول ألا يحتمل أن هذا الصحابي الذي روى حديثاً أو وقع على محضره يحتمل أنه قد رواه التبعي والتابعين في والتابعون فيهم وفيهم فيه الآ... الضابط فيهم الضابط العد وفيهم غير ذلك ألا يحتمل أن يكون الصحابي قد رواه عن التابعي، وهذا الاحتمال يسقط مرسل الصحابي؟ قلنا أن غالب ما ورد من وقت الصحابي عن التابعين هذه غالبها من الإسرائيليات أو الموقوفات يعني أغلب ما ورد أن صحابي ينروا عن التابعي، كمثلا بعض العبادلة من الصحابة، يرغل مثلا عن كعب الأحوار غالبها يرون عنه أحاديث أو أثار من الأسرائيليات من الموقفات وليست من المرفوعات قال النووي ما معنى الصحبي إذا روى عن تابعي بين ذلك فإن أطلقوا فالظاهر أنها عن صحابي مثله يعني صحابي إذا روى عن تابعي فظن فيه لأمانته أنه لبين. أما إذا أصقط رواه من سنة، فهذا ليس له إلا معنى واحد فقط أنه رواه عن رواه عن إيه؟ رواه عن صحابي مثلي. أمر الثاني كما ذكرنا أن هذا الذي هو مصدر الصحابة هذا حجة اتفاق أهل الحديث. ووو بل بجمع أهل بجمع الصحابة أنفسهم، الصحابة أنفسهم. أجمعوا على قبول مرسل الصحابي. لما يسأل وصل أبو هريرة أبو هريرة من حد بحديث من أصبح جنوبا؟ قال حدثني به أبو الفضل. فنصحابه قابلوا فعل أبو هريرة. فهذا ليس فقط إجماع الحديث بدي بائجماع الصحاب أنفسهم أجمعوا على قبول مرسل الصحابي. وكان الصلاة يعني أكان أمرًا. معلوما عند الصحابة أن يروي بعضهم عن بعض دون انكار وأكثر روايات الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعوها بيوب بواسطه عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقب فلما سئل اسنده إلى الفضل بن عباس يعني عباس أن بن عباس لما روى هذا الاثر فلو بيسال عن من اي روايته قال عن الفضل بن عباس أيضاً أبو في حديث من صلى على جنازة لو قرط، فلما سئل عمن سمعته قال عن أبي هريرة. إذن هذا أمر يعني هذا أمر كان بين الصحابة معلوما منتشراً يروي أحدهم الحديث عن عن وسلم، فقد يسأل عمن عم سمعته فيقول عن أبي هريرة. هذك صحابية مثل فلم يمكن فلا ينكر عليهم ذلك، فلا ينكر عليهم ذلك. قال أبو حجر، وبه نقص اتفق المحدثون هذا إجماع. التفق المحدثون أن مرسل الصحابي في حكم موصول. ما مع المرسل الصحابي؟ مرسل الصحابي أن صحابيًا ما يروي حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سئل عن من سمعته يذكر صحابيًا آخر يروي صح... لو يروي واقع لم يحضره أو حديثا لم يحضره سمعه من صحابي آخر فيسقط الصحابي ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس تبيسا. وعيد ما فيه أنه صحابي وقال أيضا حجر اتفق الأئمة قاطبة على قبوله على قبوله مرسل الصحابي من شذ ممن تأخر عصره عنهم فلا يعتد بمخالفته قال ونقل هذا أيضا أيها نقل هذا أيضا اتفاق. كما ذكرنا إذا كان في أول الدرس قلنا إذا كان إذا قلنا نقبل تدليس سفيان. لأنه لا لا يدلس إلا عن ثقة أي يصدق إلى ثقة فلنقبل إذا الصحابة الذين لا لا يصدقون من استند إلا صحابي هذا ما بياوله هذا ما بياوله إن شاء الله يبقى لنا الخميس القادم القاعدة قبل الأخيرة المتساهل في انفراده نظر ثم تأتي القاعدة الأخيرة بعد ذلك ولا إنفاق البخاري صحيحا فقد ثاق في حسن صناعة مسلم هذا الله أعلى وأعلم ورب العلم اليه أسلم صلى الله عليه وسلم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت العليم العظيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إن شئت جعلت الحزن سهلا اللهم اهدنا بهداك و بفضلك عمن عم سواك نظر وجوهنا ربنا برؤياك ولا تغزينا يوم أن نلقاك اللهم اغفر لنا ذنبنا أولا وأخرا في ربنا هم الدنيا والآخرة أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة بارض الله مع الأنصار والمهاجرين صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه الغد إن شاء الله نعيدنا مع آه... الأربعون العقدي إن شاء الله الأربعون العقدي آه... نعم حديث آه... حديث الصورة نعم هذا إن شاء الله نبدأ في حديث آخر من الحديث بحثنا لأربعون العقلية حديث إن الله خلق آدم على صورته أجزائكم وخدروا السلام عليكم